الله المتعلق بمشيئتي. <تصفيق> نين هذا؟ حسين. <تصفيق> أن الكلام من سبعة الله فعليا متعلق بمشيئتي. نين توخ؟ <تصفيق> <تصفيق> لا. لا لا نبي لفظ الآية. <تصفيق> يوم القيام, القيام. وتخصيصه باليوم يدل على أنه يتعلق بالمشيئة طيب. ومن فوائد الآية أن كلام الغرب ليس بكلام يعني الله يكلمهم كلام غرب قال اخسأوا فيها ها؟ ولا تكلمون لكنه في الحقيقة ليس بكلام لو أن أحدا من الناس كلمك يوبخك ما قلت له هذا تكلم معك كلام جاد الكلام توبيخ قد يكون عدمه خير من وجود خيرا من وجوده التوبيخ يا شيخ فهد ها تقولك واحد القلاع من النار هذا وهي ما تيعمق هذه في النار كل بده راح يعمل كلام ما كملنا الآية شنو لا به ثمنا قليلا. أولا يريد خبر إن في هذه الجملة دون في بطونهم إلا النار. هل هذا ما نوع يا صالح؟ مم؟ مم؟ ما نوع الاستثناء؟ مفرغ. إذا النار وش ما مش ليش لا أكل طيب وقمنا على هذا عضن كلنا نكمل فوائد العان يعني ولا نأخذ اللي بعدها لا على بعده لين قبل لا لا لا فوائد باقي منها إيه باس. بس, بس. إيه من فوائد هذه الآية هذولا المشاذري نكتب الفوائد جل من فوائد هذه الآية إثبات يوم القيامة بقوله تعالى ولا يكلمهم الله يوم القيامة ومن فوائدها أن يوم القيامة يزكى فيه الإنسان يزكى فيه الإنسان وذلك بالثناء القولي والفعلي.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 وبين قوله تعالى قد أبلح من زكاه وقد خاد من تسه. نشوف. نتذكير. التوفيق من الله عز وجل. الإنسان يزكي نفسه بالتوفيق من الله عز وجل. بمعنى نؤمن التوفيق من الله عز وجل. فالمزكي يحريط والله تبارك. إيه. هو المزكاه أي فعل ما يزكيه. طيب امام زكي حبيب هذا والله ما الله سالم نعم تي طيب وعلى ابراهيم يقول ما بين تعارض نعم ما بين تعارض ما يوجد تعارض كلام قد فعل الرحمن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 فأجم بينهما أن يقال تزكية الإنسان نفسه أن يعمل ما فيه زكاتها وتزكية الله للإنسان الان خلقا, وتقديرا خلقا وتقديرا ثم قال الله عز وجل بدأ درس العوم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك المشار إليهم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. اشتروا بمعنى اختاروا الضلالة على ال على الهدى، ولكنه عبر بهذا لأن المشتري طالب راغب، فكأن هؤلاء والجارب الله طالبون راغبون للضلاله بمنزلة مشتري، الإنسان المشتري للسلعة معناه أنه طالب الله راغب فيها.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 فالعلم في الحقيقة كتمانه لا شك أنه ضلالة من العنسان وجهاله وقوله تعالى بالهدى هنا للعوض الباء هنا الباء للعواض ويقول الفقهاء إنما دخلت عليه الباء هو الثمن سواء كان نقدا أم عينا غير نقد اللي تدخل أيها الباء هو الثمن فإذا قلت اشتريت منك دينارا بتو وش الثمن؟ الثو وقال بعض الفقهاء إن الثمن هو النقد مطلقا ولكن صحيح خلاف ذلك صحيح أن الثمن ما دخلت هذه الباء إذا ما هو الثمن الذي دفعه هؤلاء؟ الهدى فهم دفعوا الهدى والعياد بالله لأخذ الضلالة واشتروا أيضا هذا من جهة العمل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 ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يخفف ما نهي يدفع العذاب نهائيا ولو تخفيف وله بدائم العياد بالله ولو يوما يخفف عنا يوما من العذاب ومن قال هكذا فليس بصابر والذين يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك ليهلكنا صابرون لا الذي يتمنى الهلاك <تصفيق> للخلاص مما هو فيه ما صبر فليس كذلك إذن كيف يقول ما أصبرهم يقول نعم هذا عن سؤال أما الجواب عن السؤال الأول وهو هل هو تعجب أو تعجيب فقد اختلف فيه المفسرون فمنهم من رأى أنه تعجب من الله عز وجل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 بل عجبت ويسخرون هذه بل عجبت قراءه السبعيه بل عجبت ويسخرون وهذه قراءه السبعيه نعم هذه عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي في القران وتاهنا فاعل يعود على من قال الله عز وجل انا المتكلم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 ما أصبرهم وتعجبوا من صبرهم على النار وهذا ذهب إليه من ينكر صفة التعجب لله من من هذا التأويل الذين ينكرون مثل هذه الصفات لله عز وجل ولكنه هذا القول كما مر علينا كثيرا قول ضعيف قول ضعيف جدا ولا يتفتوا إليه لأنه خلاف ما كان عليه السلف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 كل صفة تضاف إلى موصوف فإنها لائقة به حتى ما أضيف إلى المخلوقات ليست الصفة المضافة إلى هذا النوع من المخلوقات الصفة المضافة إلى هذا النوع من المخلوقات أولا طيب بل إنه أبلغ من ذلك ليست الصفة المضافة إلى شخص ما من بني آدم كصفة المضافه إلى شخص آخر. تقول مثلا هذا الرجل تصدق بمال كثير وهو فقير. يمكن يكون هذا المال كثير كم من ريال بالنسبة لهم؟ خمسين ريال. لكن تقول لمن يملك ملايين؟ خمس مئة ألف مثلاً. الحاصل إن الصفه بحسب ما تضاف إليه.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 <تصفيق> طيب إذا أصبحت أصبحت العجب يلزلنا الآن مثلت كيف أن هذه العباب ما أصفرهم على الناس خارجه عن النظائر كيف هي وشوف لا نهو عن النظائر أو ما ينبغي أن يكون عليه يعني الحال التي ينبغي أن يكون عليها هؤلاء العلماء الذين من منظر عليهم ما هي؟ أن يبين أن يبين الناس ويظهر الحق <تصفيق> فكل إنسان يتعجب من هذا الذي من الله عليه في العلم ومع ذلك يكتم من أجل أننا لا أننا لا غرض من الدنيا. إذن العجب للباطل يعني هو خروج الشيء عن نظائره أو ما ينبغي عليه أو ما ينبغي يكون عليه. نعم. شير. وقلنا إن هذا العجب قريب من معنى إيش التوبيخ واللوم. نعم. شوف هاي يمكن نقول بما لا يعني. إيش؟ لأن الله يتعجب ويشد عبادة كأنه متفان. لا ظاهر الأفكار أنه أقل من الله فقط. ما يحتمل إن الم... المعنى فتعجب منه ما يحتم. لو لم شح لولا النبي سبب التعجب إلا خفاء سبب. هذا ما يمكن أن ما يمكن أن يكون. يعني كلما وجدت عجبا مضافا لله، فإنه يجب أن نرغي منه السبب هذا. نرغي السبب نقول عجبنا يليق وجاء الله. لا لا المفهوم صحيح. لأن إذا علمنا أن أحد أسباب العجب الخفاء هذا ما يليق بالله عز وجل يجب أن ننفيه يجب أن ننفيه. <تصفيق> لا ما يخالف أن لا تجعل السبب هو الخفاء أن تمنع هذا السبب وأسباب أخرى يمكن تكون يمكن يكون غير ان إن خرج أن أو غير ان خرج ما ما بنفون عليه لكن هذا اللي إحنا فهمناه وقد يكون معنى آخر لقبي الله ما نعلمه. إنما الكلام على الشيء الفاسد ما يجوز، ما, ما يمكن أبداً، ولهذا لا صح أن نقول إن الله إنه يجوز أن نصب الله بكل شيء بدون ممارسة هذا مو بصحيح؟ إيه. هل إذا ورد صفة سلبية؟ إيه. كما ذكر النبض القدر كما القدر. نعم. لكن مثلاً السنن ما يثبت له أنه يقطع، يوصف الله بالقطع. ألا؟ ألا؟ ف... إنه ما ما ما يجيها عاص ولا نو. كيف قل الله تعالى يقضان إلا يقضان إلا ما نقول يقضان لأننا إذا قلنا يقضان فليقضان إنما تقال في من يأتيه النوم ويقال هو يقضى نقول هو حي لا تأخذه سنة ولا نوم حي قيوم هذا وصف الذي تركه لأن أصل يقضى تقال في من يقبل النوم ولهذا يقال يقضى هو نوم ويقضان ونائم فهذه من الصفات التي تقابل تقابل العلم والملك كما هو معروف بمعنى أنه إذا انتفى واحد منها ثبت الآخر فيما يكون في من يكون قابلا لها أما البارج جل وعلا يكون قابلا للنوم حتى ما قلناه يقضان بل نقول لا هو واضح اليقضان معناه الذي من شأنه أي نعم فيكون لأنه يقضان لكن نقول حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم قال أولئك نعم فما أصبرهم على النار النار هي الدار التي أعد الله سبحانه وتعالى للكافرين والظالمين لكن الظلم إن كان ظلم كفر فهم مخلدون فيها وإن كان ظلما دون الكفر فإنه يعذب بحسب حاله حتى يخرج منها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 ما هو الرابط؟ إنهم عذبوا لأن الله نزل كتاب الحق. أنا أقول الرابط واضح جدا لأنه ما دام الكتاب نازلا بالحق، فهل من اللائق لهذا من اللائق بهذا الكتاب ونزل بالحق أن نكتب؟ ولا لا لا الحق يجب أن يبين. فلما أخفاه هؤلاء، استحقوا هذا العذاب لأن الكتاب حق.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 انزل الله الكتاب بالحق أي مصحوبا به حال نزوله اليس مكتوبا ولا مغيرا فيه ولا محرفا لا من لا من جبريل ولا من محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا المتنازل بالحق ها مش بعد الثاني المعنى الثاني حاكما به حاكما بالحق المعنى الثالث مخبرا بالحق مخبرا بالحق لأن كتاب نزوله يحتاج إلى أن هو بالحق حتى لا يكون مكتوبا على الله عز وجل ثانيا أحكامه تحتاج إلى الوصف بإيش بالحق حتى لا يكون فيها جور وظن ثالثا أخبار أيضا موصوف بالحق حتى لا يكون فيها كذب لا يكون فيها كذب سواء كانت هذه هذه الأخبار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 صدقا وعدبا وإن الذين اختلفوا يشكل على بعض الطلبة وإن مع أنه معطوف على بأن وكان مقتضى العقل أن يقال وأن الذين وأن الذين اختلفوا ما ت؟ نفستنا نفستنا لا تطالب فيها شير، هيه لأنها في موضع الحال إيه طيب لا ما هذا هي معطوفة هي معطوفة لكن لكن في مانع يمنع منه هو في وجود سبب الآن ولكن كل الأشياء ما تتم إلا بوجود أسباب وانفاء المانع وهنا فيه مانع يمنع من الفتح تكون سببية لقلنا لو فتح لا اقتران كوابها باللام نعم صح خبرها خبر. اقتران خبرها باللام نعم هو اللي يمنع من الفتح حتى انك تقول علمت ان زيدا لقائم وتقول علمت ان زيدا قائم شف علمت ان زيدا لقائم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 لأن كل من المتنازعين في شق هذا في شق وهذا في شق والبعيد معروف البعيد في المكان فقول الآن وتعالى إن الذين اختلفوا في الكتاب قلت في كونه حقا أو باطلا في شقاق بعيد هل أحد من هؤلاء الذين كتموا اختلفوا الجواب نعم فإن منها أولئك من بين ووضح، لكن الذين اختلفوا هم الذين في الشقاق البعيد. أما من بين ووضح فهو الحق. فمثلا عبد الله بن سلام بين ووضح رهوم الجهود، والنجاشي منين؟ من النصارى بين ووضح وأما. لكن البقيه مختلفون متنازعون.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 فقال الله تعالى ولا أزالون مختلفين إلا من رحم ربه فإنهم ليسوا مختلفين نعم الاختلاف رحمه بمعنى أن من خالف الحق لاجتهاد فإن الله تعالى رحمه بإعِيش بالعفو عنه العفو عنه إذا أخطأ وجعل له أجرًا هذا صحيح وأما أن يقال إن اختلاف كان معناه يجب علينا كلنا الآن إننا نسعى إلى الاختلاف نعم لأنه وسبب الرحمه على على زعم هذا المروء والصواب أن الخلاف شر لكن رحمة الله تعالى وسعت المختلفين بمعنى أن من خالف اجتهاد فإن رحمة الله تعالى تساعده نعم فهي ولذلك خلقه، فما ما قال بعده. في, في خلاف في قول ولذلك، هل هو للرحمة أو هو عائد على الاختلاف؟ والصواب أنه عائد على الاختلاف. لقوله تعالى: ولذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لكن مرحمون الذين رحموا متفقون على الحق. الذين رحموا متفقون على الحق. الحق. ولكن اختلاف العلماء من عهود الصحابة نعم. إلى عهدنا هذا وكفرة حتى في المنهب الواحد يختلفون العلماء كثيرا هل هو رحمة بالنسبة للعوام لعامة الناس أو لا الظاهر أنه لعامة الناس بلبلة مش مش بلبلة لكن بالنسبة للمجتهد إذا مش. أخطأ وأما العام فإن تتبعه الرخص هو حرام عليك، كما هو معروف إذا تتبع الرخص وقال والله أنا بأخذ بالأسهل من المذاهب أو من الأقوال هذا ما يجوز، لأنه اتبع هواه بس مشكلة يا شيخ نقول يعني من عهد الصحابة إلى الآن نعم أعجب ولا عاصر يعني خلق من الخلاف ونقول له نعم لكن هذا الخلاف اللي حصل بالنسبة للمختلفين ما اختلفوا في الواقع لأن الهدف واحد وهو الوصول للحق أنا مثلا عندما أخالفك في مسألة ونعرف إنك رجل مخلص مناصر وتريد الحق ما أعتقد إنك خلقتني لا لأن الهدف واحد الخلاف الخلاف الأهواء اللي يريد الإنسان أن يتعصب لهواه هو لأهل العلم واضح لكن أنا سؤال للعامة العامة الع... العامة الناس بارك الله فيهم عامة الناس يسألون هذه العلم يسألونه وكل يسأل من يثق به من, من عصر الصحافة إلى اليوم. كل يسأل من يثق به وحين يكون مطمئنا إلى قوله: فلا يبقى شرط عليه لأن, لا. لأن القول أمامه واحد القول أمامه واحد حتى العلماء قالوا لو اختلف عليه الشخصان الفتوى ولم يترجح عنده أحد وما يخير خلنا أضرب نحتاج لوقف نعم. يعني واحد عندنا يسأل عالم هنا نعم. عن حكم مثلا الوضوء من اللحمة وهو كيف تيجي يكون طوضا من لا نعم لكن لا بد أن يكون هذا مثل ما قال عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن أما بالنسبة للمؤمنين فلا شك أنهم لو اتفقوا لكان أحسن ولكن الله تعالى يبنوهم بهذا الشيء فهو باعتبار تقدير الله لا شك أنه حكمة لا شك هذا الأحسن معمول هذا نعم هذا الأحسن من هذا الصحابي إلى الآن معمول صار نعم حكمة ونقول بالنسبة لله حكم لا شك لا شك ولهذا مسائل الإجماع يطمئن الإنسان إليها أكثر ويرتاح لها أكثر من مسائل الخلاف نعم عندك سؤال أظن أنا كنت مجيب عن أول جديد ذكرت أخوش نعم أقول له هو هذا خاص في لحجو النصارى أم في انضيع الظاهر أنه كل من خالف الحق عنادا واستكباراً واليهوا فهو داخل بالعالي. سواء اليهود والنصارى أو غيرهم ذي من هذه الأمة من خالف الحق عنادا مثل كثير من رؤساء المتدية تبين لهم الحق وعرفوه لكنهم عاندوا وجعلوا الله فهم في شقاق بعيد. نعم. يكره حدود هل من نعم. هل ذلك بأن الله نعم نعم من الأسباب. أولش أن عذابهم هذا بسبب الشقاقهم البعيد ثم قال الله تعالى ليس البر على نتفع ورا؟ نتفع سنة. سنة. على ثم يعني؟ طيب وال واحده من الكتابه ومن يعني <إظهار> في <تصفيق> هذا ظاهر من باب من باب تعظيم الاختلاف يعني كان هذا لما ذكر الكتاب الاول وذكره ثانيا كانه من باب تعظيم الاختلاف أنه ان هذا كتاب ما ينبغي ان يختلف فيه الاظهار هنا والله اعلم أنه من أجل تعظيم هذا الاختلاف يعني اختلف في الكتاب اللي ما ينبغي أن يختلف فيه لأنه من عند الله هو حق طيب نشوف الفوائد الآن؟ لا. نعم. بعيد المكان يعني؟ نعم. بعيد عن الحب؟ لا بعيد بعيد المكان لكن أصل المسألة منه بالمشاقة في في المكان مشاقة في النزاع والمخالفة لكن مشابه بب بالم... ب بالم... بدوال في المكان لأن قلنا إنه يكون هذا في الشرق وهذا في الشرق طيب نأخذ الفوائد. قال الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة من فوائد هذه الآية الكريمة أن سبب الضلال هؤلاء أنهم وكتمانهم الحق أنهم ما أرادوا الهدى إنما أرادوا الضلال والفساد والعياد بالله لقوله أولئك الذين اشتروا ومن فوائدها إضافة الفعل إلى الفاعل فيكون فيه رد على من الجبرية. على الجبرية ومن فوائدها أن عقوبة الله لهم ليس طنما منها بل هم الذين تسببوا لها حيث اشتروا ظلالها بالهدى والله عز وجل ليس بظلام اللعبي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 فدل هذا على أن الاستغفار من أسباب فتح العلم وهو ظاهر لأن القلوب والعياذ بالله رين على لأن الذنوب رين على قلوب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فإذا كانت رين عليها فإن الاستغفار يمحو هذا الرين وتبقى القلوب نيرة مدركة واعية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 قلنا دليلنا على ذلك أن له سببا وكل ما له سبب فإنه متعلق بالمشيئة لأن وقوع السبب بمشيئة الله فيكون ما تفرع عنه كذلك بمشيئة الله ومن فوائد الآية توبيخ هؤلاء الذين يكتبوا المنزل الله لقوله فما أصدرهم على الن وكان الأجدر بهم أن يتخذوا وقاية من النار لا وسيلة إليها ومن فوائد الآلة إثبات العلل يترى لبعده ذلك بأن الله صلى الله الكتاب الحق من فوائد الآلة إثبات العلل والأسباب بقوله ذلك بأن والبال السببية <تصفيق> وقد ذكر بعض أهل العلم أن في القرآن أكثر من مئة موضع كلها تفيد إثبات العلم خلافاً لمن خلافاً للجبرية الذين يقولون إن فعل الله عز وجل ليس لحكمة بل لمجرد المشيئة بل لمجرد المشيئة وقد والغريب أن بعض العلماء ذهب إلى هذا المذهب حتى أنه في مختصر التحيل للفتوحي وهو من من كتب صلفق ابن قال وفعله وأمره تعالى لا لعلة وحكمة في قول يعني في قول وهو قادته قال في قول فمعنى أن القولان متقابلان في الترجيح وهذا لا شك إنه غلط فالصواب أن فعله وأمره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 أن المختلفين في كتب الله لا يزالون في شقاق وأنهم بعيد بعضهم من بعض لا لا, لا تتقارب أقوالهم وإن وإن وإن تباربت أبدانهم لكن أقوالهم لا تتقارب لقوله في شقاق ثالث. ولكن الْبِرَّ من آمَنَ بالله في هذه الآلة قراءتين ليس البر أن تولوا وليس البر أن تولوا فأما على قراءة الرفع فإن البر تكون اسم ليس وأن تولوا خبرها وكذلك إذا كانت ليس البر تكون البر خبرها مقدما خبرها مقدما وأن تولوا اسمها مؤخرا يعني تقدير الكلام على الأول ليس البر توليتكم وجوهكم والتقدير على الثاني ليس البر توليتكم بالرهن. طيب يقول هذا وجل ليس البر والبر هو في الأصل الخير الكثير ومنه سمي البر يساعته واتساعه ومنه اسم من أسماء الله إنا كنا من قبل العود إنه هو البر الرحيم المعنى ليس الخير وكثة الخير والبركة أن يولي الإنسان وجهه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 العبرة بنوع العمل ما هو نوع العمل هل وطاعة لله او ليس بطاعة ان كان طاعة فهو بر وخير وإلا فليس ببر ولا خير ولهذا السجود لغير الله كفر وشرك وفي وقت من الوقات صار السجود لله عباده وتركه كفرا السجود لغير الله صار عباده وتركه كفراً. قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر وفي وقت من الوقات صار من أفضل الطاعات قطيعة الرحم من الكبائر وفي وقت من الوقات صارت خيرا صارت خيرا فإن قتل الأبي لابنه من أكبر القطيعة <تصفيق> ومع ذلك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 ولا قطيعة الرحم وش مثال مثل تبحب الالبد نعم غير قبله ما ذكرنا قبل قد الناس على سبيل نفس. العموم قتل النفس قتل إبراهيم لابنه نعم قولها المشرق والمغرب إذا قال قائل أنتم ذكرتم هذا في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وليس هذا قبلا للمشرق ولا للمغرب وإن هو للجنوب أو الشمال أليس كذلك قلنا بلى لكن أظهر وأبيل الجهاد هي جهة المشرق وجهة المغرب لأن جهة المشرق والمغرب ما تخفى على أي إنسان والنصارى يستقبلون المشرق وكل منهما يقول إنه هو فاعل البر فأنزل الله هذه الآية لكن الأول أصح. أكون المشرفين لا لا لأن هذا في اعتبار التعبود لله. كان هذا الشيخ كيف المصارو أبوه مزليه لجعله موضع من يعني قبلها مستقبل الناس يعني بما أنا للناس لا لا لا. قال ولكن البر فيها أيضا قراءتان.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 عمل البر عمل ومن آمن عامل ومن آمن عامل فكيف صح أن يكون العامل خبرا عن العمل في هذا وجهان الوجه الأول أن الآية على تقدير مضاف وتقديره ولكن البر بر من آمن بالله كل يوم الآخر. طرح عليكم ثانيا أن أن الآية على سبيل المبالغة ولا فيها تقديم مضاف كأنه جعل المؤمن هو نفس البر مثل ما يقال رجل عدل بمعنى أنه نعم عاد ومنهم من ووجه ثالث أن نجعل البر بمعنى البار ولكن البار يكون فاكون بمعنى اسم الفاعل يعني ولكن البار را حقيقة القائم بالبر من آمن بالله وقوله من آمن أش محلة من العراق من محلها را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 والثبات والقرار، فليس مجرد تصديق. لو كانت لو كان معنى التصديق المطلق، لكان يقال آمنه، أي صدقه. لكن آمن به مضمنة معنى إيش؟ لا هي مضمنة مع التمانيه والاستقرار في هذا الشيء. وإذا عُدِيت في الله مثل فآمن له ضُط، فمنه؟ أن هضم معنى الاستسلام والانقياد قال من آمن بالله الإيمان بالله تضمن أربعة أمور الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته لا بد من هذا الإيمان بوجوده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 أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ودل على وجوده الفطرة فإن الإنسان لو ترك وفطرته لكان مؤمنا بإيش بالله والدليل على هذا قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده حتى غير الإنسان مفطور على أنه يعرف الرب عز وجل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 يسن لعباده سننا ويشرع لهم شرائع هذه أحكام شرعية فمسألة الأحكام متعلقة توحيد الرغوبية لا بتوحيد الألوهية لأن الأحكام كما لأن الرب معناه هو الذي يتصرف في عباده كما يشاء خلقا وحكما فله الخلق ولا أمر كما قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر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 لإقراء و... و... آيتين نعم ففيه آه... أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق ولا يكفي كما يفعله كثير من المؤلفين المعاصرين في تقرير التوحيد وكذلك الم... المتقدمون لا يكفي أن نقرر التوحيد بتوحيد الأربوبية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 إذا سمع شيئا من آيات استفاتها أو آحاديثها وقرأت له، يستنكر ويشمئز ويظن أنها دالة على التشبيه والتمثيل في فيأخذ بتأويلها وتحريفها إذا لم يمكنه إنكارها فإن أمكنه إنكارها أنكرها ولا يبال هاهل البداع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 أخبار الآحاد لا تثبت بها العقائد هذه القاعدة التي من أفضل القواعد يريدون أن يقضوا بها على كل ما جاء من أسماء الله وصفاته في أخبار الآحاد فإذا وجدوا خبرا يخالف مذهبهم وطريقتهم البدعية وهو من أخبار الآحاد على طول ما يحتاج لا ينظرون في رواته ولا في تلقي الأمة له بالقبول ولا يفكرون في هذا أبدا يشطب عليها هذا خبر أحاد مخالف لما يعلم بالضرورة من العقيدة عندهم فيجب أن يكون باطلا مكتوبا إذا عجزوا عن الطريقة الثانية لهم إذا عجزوا عن غدل الخبر بأن كان في القرآن أو في متواتر السنة سلّطوا عليه معاول المجاز. سلّطوا عليه معاول المجاز. كل واحد معه معول. ها؟ هذا معول خشب، وهذا معول فولاد، وهذا معول حديد. هذا يقول المجاز مرسل، وهذا يقول مجاز عقلي، وهذا يقول الناس زعارة وما أشبه ذلك. نعم، حتى يقضوا عليه بهذا التحريف. هذه طريقة, طريقة البدء ما تخلو من هذا لكن أثناء السنة والجماعة يقول ما لنا وللأمر الذي أخبرنا عن نفسه من الله وهو أعلم بنفسه وأصدق حديثا من غيره وهو ينيد البيان لخلقها والتعمي عليهم البيان يبين الله لكم أن تظلوا فكيف إذا كان الله عز وجل لا يريد إلا البيان لخلقه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 كل الأحاديث أو الآيات الواردة في صباح الله نجريها على هذا هي ثابتة لله لكن بدون تمتيل واتكيف. واتكيف هذا الطرق على العكس نحد يعتبر علينا يقول ليش أولتم في كذا وتركتم التوقف في كذا يعني بعض الناس قد يسوحش من بعض الصفات يسوحش منها كثيرا وإن كان يثبت غيرها بنفس المنقادة كثير من الناس تأتيه مثلا الصفات المعاني يقبلها ويسلم بها بكل سهولة لكن تأتيه بعض الصفات التي هي من جنس الأبعاظ لنا ولا نقولنها بعض لله لأنه أحرام أن نقولها كذا فتجده يتوقف ويقشعر ويقدم رجدا ويؤخر أخرى في إثباته والواجب علينا مش الواجب أن نسلم له ونقول لا فرق بين هذا وهذا ونؤمن بأن هذا الذي أخبر الله به عن نفسه لا يشبه ولا يماثل صفات المخلوقين وبهذا نستريح والحمد لله أن الشيء الذي لا يريق بالله يبينه الله ورسوله الشيء الذي لا يريق به يبين لا يطرف هكذا لما قال الله لعبده إني استطعمتك ولم تطعمني واستسقيتك ولم تسقني ومغدت فلم تعدني تعودني هذا وش ظاهره ظاهره أنه لا يليق بالله عز وجل أن يستطعم أحدا وهو يطعم ولا يطعم أو أن يستسقي أحدا أو أن يمرض هذا ظاهره ولهذا لما كان هذا ظاهره بين الله تعالى أنه ليس بمراك إذا قال له عبده كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان مرج فلو عدته لوجدتني عنده كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي كيف أصطيك وأنت رب العالمين فقال أما علمت أن فلان عبدي فلان استطعك فلم تسقيه أما أنك لو استط... وسقيته لوجدت لو ذلك عندي اشفال الآن فيه الشيء الذي مالق بالله يبين والشيء الذي اثبته الله نفسه يبقى على ما هو عليه هذه القاعدة اللي هي الفكر الرابع من الإيمان بالله اختلف فيها أهل الملة اختلف فيها أهل الملة فمنهم السلف وهم هم فقط أهل السنة والجماعة أثبتوها لله تعالى على ظاهرها على ما يليق بالله عز وجل ونفوا عنها التمثيل والتكيف وبعض الناس أنكرها صار يؤمن بالأسماء دون الصفات وبعضهم يؤمن بالأسماء وبعض الصفات دون بعض وبعضهم ينكر الأسماء والصفات نعم، وبعضهم لا يصف الله تعالى لا بالأ بإثبات ولا بالنفي، نعم، وهذا شيء معروف عند من يتكلمون في هذه الأمور. المهم نجِمنا الإيمان بالله يتضمن أربعة من الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته؟ نعم. الثاني واليوم الآخر يؤمن بالله واليوم الآخر.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 بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت كما قاله شيخ الأسلام في العقيدة الواسطية يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت يدخل في ذلك فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وحشر الناس حفاة عرات غرلة والحساب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 استعد له قول فالذي يقول انه مؤمن باليوم الآخر لكن ما يستعد له هذا, الـ هذا الـ هذه الدعوة منه ناقصة ناقصة ومقدار نقصها بمقدار ما خالف في الاستعداد له ترى لكم طيب كما انه لو قيل لو قيل مثلا إنه سينزل اليوم مطر نعم فظل للحب إنسان عنده حب قمح قيل له سينزل اليوم مطر فظل للحب معلوم أن اللي ما, اللي ما هم مؤمن بهذا الكلام ما هم مغطي. كذلك لو قيل سيأتي اليوم عدو فشدد في الحراسة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 بما يدل على أن الإيمان باليوم الآخر يستلزم الاندياد لله عز وجل والشفاعة والصراب والجنة والنار كل هذا داخل في اليوم الآخر قال والملائكة أظن هذا مرتدي درس الإيمان بالملائكة الملائكة جمعوا ملك وأصل ملك ملأك وأصل ملأك مالك نعم لأنه مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة هكذا يقول لنا اللعويون فصار فيها علال بالحذف وبالقلب وجمعت على إيش ملائكة والملائكة هم عباد من عباد الله سبحانه وتعالى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 أجسام <تصفيق> إبريل عليه الصلاة والسلام رأى النبي عليه الصلاة والسلام على صورته وله ستمائة جناح سد الأفق وجاءه على صورة رجل وعلى صورة دحية الكلب وكل هذا على لأنهم أجسام ولهم عقول نعم ما في شك ولهذا يسبحون الليل والنهار لا أفترون ولو كان ما لهم عقول كما قاله بعض الزائرين لكان هذا أكبر قدح في رسالة الرسل كله إذ أنه يكون الواسطة بينهم وبين الله مجنون لا عقل له ولا أكبر من هذا قدح والعيادة بالله في الرسل وفي من أرسلهم أيضا ولا لا كيف يعتمن على وحيه من ليس له عقل، فوقد في الله، وقد حن في وقد حن في الرسل والآيات الله، وفن الغرائب هذه شاعت في أوساط بعض الناس، وقروا أنهم ليسوا أجساماً وليس لهم عقول وهذا لا شك أنه قول باطل من أبطل الأقوال، والصواب بالأري بأن لهم عقولا وأنهم إيش أجسام. لكن الله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة ونفوذا أشد من نفوذ الجن الجن لهم قوة ونفوذ والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والملك أشد قال افريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وقال الذي عنده عن المكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فجاءت به الملائكة من سبع إلى الشام قبل أن يرتد إليه عرش عظيم وهذا دنيع على أن الملائكة أقوى وأشد نفوذا من الجن ما للجن من النفوذ بشوف سرعتهم يصعدون إلى السماء ويقودون مقاعد السماء. فالحاصل أن الملائكة لا شك أنها أجسام وأن لهم عقولا وأنهم يعتمرون بأمر الله عز وجل وأنهم يسجدون له وللله يستدعوا ما في السماوات وما في الأرض من دابة ها؟ والملائكة وهم لا يستكترون لهم شراء يا شهر واعلم ايه لهم شراء لهم شراء ايه ما أظن واعلم أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام منهم من عين لنا وعرفناه باسمه ومنهم من لم يعين فمن عين لنا وجب علينا أن نؤمن باسمه مثل يا حسين تتغيرون مو زين اي باي جاي لا الرأي عوام صحيح الصرافي مش ذا مالك ممالك. مالك خاسر النور ها ام الكرام اكيد انصح الحديث بهذا اللفظ فيه نظر مالك ميكال ميكال ولا ميكال اي هو ميكال هو ميكاي لا لا مالك الخازن النار ملك الموت طيب ملك الموت لكن ما نعرف اسمه بعض الناس يقول اسرائيل ولكن ما صح هارو. نعم <تصفيق> نعم ياخر. نعم هاروت وماروت لا ملك الهدف. ايه نعم هو مو زعيم ميكاي وماروت صح صحيح نعم, نعم. تقول مالك الشيخ هو خزان النار نعم وليس هو من فالك نعم اسمرت في حديث عن نفسه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مالي لا أرى مكان يبحث تأكد أنه من. تأكد. من. تأكد, تأكد منه مفهوم هذا طيب ألا علمناه باسمه يجب علينا أن نؤمن به باسمه ثم كذلك أعمالهم منها من علمنا منهم من علمنا أعماله ومنهم من نعلم لكن علينا أن نؤمن على سبيل الإطلاق بأنهم عباد مكرمون ومكثلون لعبد الله عز وجل طيب هل لهم نصيب من تدبير الخلق بغير إذن الله لا لكن بإذن الله نعم الموكل بالقطر والنبات موكل بالنخف الصور وفيها ملائكة موكلة بالعجنة وملائكة موكلة بكتابة أعمال بني آدم وملائكة موكلة بحفظ بني آدم لهم عاقبتهم بين يديهم الخلف يحفظونهم من أمر الله لكن كل هذا بأمر الله عز وجل وبإذنه وليس لهم أي شيء في الكون منازعة لله عز وجل ولا معاونة قل ادعوا الذين سعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيه من شرك وما له منهم من ضخير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 شفاعة ووساطة ثم قال حتى إذا فزع عن قلوبهم من هم؟ الملائكة وهم الملائكة إذا سمعوا الوحي صعقهم فليس لهم أي شيء في التصرف في الكون لكنهم يمتثلون عمر الله عز وجل طيب. من قال أنه لا بد أن نؤمن من الملائكة من ليسوا بأجسام من ليسوا؟ من ليسوا بأجسام بأجسام؟ ناجسة يعني يقول الملك المؤهل أن يكتب عمله، إيه، يقول ما نرى، والملائكة الذين حتى جبريل ما نرى، وغير غير جبريل ما نرى، هي. يجي جبريل ويوقع الوحي على رسول صلى الله عليه وسلم وهو ما يرونه، اللي ما ترى كل الذي لا ترى لا يكون جسما لا نقول ممكن أن لا ما نقول ممكن، وكل الملائكة كلهم أجساد، ما يمكن أن يتحولوا على صورة لا يمكن بإذن الله يتحولون هذا جبه تحول إلى صورة الإنسان يعني ممكن يتحولون يكونون ليسوا بإذن الله بإذن الله ما عادل ما عادل ما أعد عن هذه لكن ما أعظم يمكن لأن الملائكة الذين يكونون معنا إي نعم وهم لازم تشاهدهم الآن الجن أجسام يكونوا يشربون ويقولون ويقولون بدنا اللي ما يقوم يصلي الفجر نعم هم ذلك تشوفهم حسي و... السهام حسية، لكن ما شوفهم؟ الآن فيما بين أيدينا كما يقول الأطباء يقول في هذا منتنا الجو منتنة جراثيم ومجراثيم وأشيء ما عدي صدقهم ولا كذبهم؟ لا هذا نرى في عيوننا. إيه لكن بس هل ترى بعين مجرداه؟ لو جعلت ثقب الشمس يدخل في غرفة مغلمة؟ لا ما أي... هم بيقولهم هذا جراثيم هذا هذا هذا المهم على كل حال إنهم هم محتوبين عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من عند الذين من عند قريش، <تصفيق> وهم قريش، القريش <تصفيق> <تصفيق> وجعلنا من بين ايديهم ستاً ومن خلفهم ستاً فأعشناهم فهم لا بس هذا قالوا يا شيخ أن الجسم لا بد أن يكون محسوس نقول نحن نقول هو محسوس لكن ما يزم من كونه محسوس أن نشاهده إذن ما يكون جسم يعبد سبحان الله يمكن أن يكون جسم لكن ما نرى الله عليه كل شيء قدير قولوا يا شيخ صعيب ما يزل على الجسم نعم صعيب يعني صاحب لا بشك ما بدأ بدأ واضح واضح جدا ما في أشكاء ولا أيضا يعني ربما يشكل علينا قول رسول صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم أكثر من أنهم عندنا ولا نشاهدهم وكيف يدخل في الإنسان يجري منه مجرى الدم وهما يحسبه ولكن يجب علينا أن نصدق نقول هذه الآن روحك تجري منك مجرى الدم كل عظم كل عصب وكل لحم وتنزع منك عند الموت ومع ذلك تشوفه ولا لا لا ها ترى اذا مات الانسان رأى ايه. لكن قبل ما يرى ولا يحس بها اذا دخلت عند الاس... عند الاستيقاظ ولا يحس بها اذا خرجت عند النوم ما ما نعذل ذلك لانه ضعف قوة انقصات بالنسبة المطلوب لا لا لا ما... يمكن ضعف المهم <تصفيق> انهم عنه وهم اجساء المهم انهم محجوبين عنه لو يجي اقوى الناس بصرا وباكبر م... مكبر ومجهر ما رآه ابد <تصفيق> طيب الملائكة إذن عرفنا أنهم مخلوقون من نور وبهذا نعرف أن الشيطان ليس من نور لأن الشيطان خلق من نور لا من نور في نص القرآن والسنة وإجماع المسلمين قال الله تعالى عن إبليس إنه قال لربه أنا خير من خلقني من نار من دي وقال الله وجل والجَنَّ خلق من قبل من نار السموم وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة خلقت من نور وأن الجن خلقوا من نار وأن آدم خلق من وصف لنا من التراء. يبقى الإشكال في قوله تعالى فسجد وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا والسكور وكان كافر وقد تقدمنا في التفسير.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 مع أن الحمار ما هم من جساء فالمهم أنه يوجه الكلام إلى الجماعة وإن كان فيهم واحد من عدد لا يحصيه إلا الله عز وجل طيب وقوله والملائكة هو الكتاب الكتاب المراد به الجنس فيشمل كل كتاب أنزله الله عز وجل وعلم أنه ما من رسول إلا معه كتاب ما من رسول إلا معه كتاب الدليل لقد أرسلنا رسولانك بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان أنزلنا معهم مع أهولى الرسل الذين أرسلوا بالبينات فما من رسول إلا معه كتاب أ النبي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 هي المزامير عبارة عن حصول زبوب. طيب، وأما ما لم نعلم به، نعم، فنؤمن به. إيش؟ إجمالاً. فتقول بقلبك ولسانك آمنت بكل كتاب أنزله الله على كل رسول.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 لأن له أصلا نزل على هؤلاء الأنبياء وثانيا نقول لا يجب لمن بها ولا ينبغي عدم لمن بها نعم. نعم نؤمن بالأصل لكن التي هي الآن الآن نعم الليل الليل. الليل. الليل. نؤمن. ما... ما يجب علينا أن يؤمن ولكننا نؤمن بأن لها أصلا وما بكل ما فيها لا فيها تحريف ولهذا قلنا إننا نؤمن بأن الله أنزل على موسى كتابا يسمى التوراة أما التراث التي في أيدي اليهود الآن فإنها محرفة ومغيرة كل عصدها لا شك لهم حق طيب هذا الإيمان بهذه الكتب هل يلزمون العمل بما فيها أو لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الثاني الثاني هو الذي يجب على المؤمن فنحن نؤمن بأنها حق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 بعضهم بعض استطاعهم يقولون أيما أول يعني نحن حصل لنا معهم محاضرة وأوردوا هذا السؤال أيما أول الإنجيل أو القرآن وش الجواب الإنجيل لكن وش الغاية من هذا السؤال يقولون إذن الع... العمل على الأول هذا وارد فالعمل على الأول قبل التوراة نقول بكل بساطة نعم مثل ما قلت بكل بساطة إذا قررتم هذه القاعدة فلا عمل أيضا بالإنجيل العمل بالتوراة, بالتوراة. وكذلك نرتقي نعم نصل إلى آدم فالمهم على كل حال إن الأمر بالعكس في الحقيقة أن المتأخر ناسخ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 لما في التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب السابقة إذا لم يرد شرعنا بخلافها واستدلوا بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهدائهم مفتدئ فقال إن الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدى بهدائهم نعم وفعلا رسول أشار إلى, هذا إلى شيء من ذلك فقال أفضل الصيام فيه داود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 فيجب أن نعمل به يجب أن نعمل به وهذا القول أصح من حيث النظر لكنه يبقى الإشكال فيما يوجد الآن من الكتب السابق كيف الإشكال؟ نحن نحن الشك في صحته الشك في صحته هذا هو الذي يوجب للإنسان أن يتوقف يوجب للإنسان أن يتوقف ومن هنا الله. من هنا نعرف خطأ من يأتي احيانا بشيء من التورات أو من الانجيل أو من الزبور يريد أن يرقب به الناس يرقب الناس في العمل فإن هذا خطأ ولا سجم في هذا الوقت في هذا الوقت الذي التبس على بعض الناس الأمر صار بعض الناس يجيب من نصوص الإنجيل وإذا جاء بها خجة على, على, على النصارى لا بأس لكن أحيانا يجيء بها ليقرر ما في القرآن كأن القرآن في حاجة إلى أن يشهد له ما في الكتب السادقة وليس بحاجة لا سيما عند عامة الناس العلماء قد انتفعوا من هذا في ولا سيما في المناظرات, المناظرات في النصارى لكن العامة ما ينبغي أبدا أن نجعل في قلوبهم إلا شيئا واحدا وهو القرآن والسنة طبعا لأنها من القرآن مبينة له ومفسرة كوننا ندخل على العامة أشياء من هذا يلبس عليهم الأمر ويظنون أن هذا الأمر أو أن هذا الدين ما زال قائم دين غير المسلمين وهذا خطره عظيم وقد لمسنا خطره الآن فأصبح بعض الناس يقولون إن الأديان ما هي إلا أفكار كف... كفكر أرستادروس وغيرهم من هؤلاء القوم والفلاستة أفكار وكل له فكره وكل له رأيه ولا ولا ينبغي ننكر على أحد وهذا ترى شي... شيء شيء علمنا به شيء علمنا به من هؤلاء الجهار الذين ما عرفوا أن الدين الإسلامي دين من الله تعبدنا الله به وليس لنا فيه رأي ولا لا هل هو فكر لا شيء أنزله الله لعباده يتعبدون له به عقيدة وقول وعملا كل العباد وليس لأح... وليس هناك مجال لاجتهاد يخالف هذا الدين الكتاب والنبيين النبيين عليهم الصلاة والسلام يدخل فيهم الرسل هنا والدلا، يدخل فيهم الرسل بلا شك. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى آخر، فعند الإطلاق إذا أطلق النبيون دخل فيهم الرسل، أما الرسل لا يدخل فيهم النبيون قولها النبيين يشمل الرسل.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 حديث <February> <سؤال> ما يخالد العارش لا ما يخالد العارش منهم ما لهم القصة عليه ما لم علينا لكن علم علم عددهم علم علم العدد لا يفلع على القصة طيب الآن يمكن نشوف القرآن كم في فيهم كم في القرآن البصول خمسة عشر لا ثمانية أو خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين إيه خمس عشرين رسول خمس عشرين رسول أولا. أولا وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل وهبنا له الإبراهيم إسحاق ويعقوب ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليماء وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزل المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين ويسماعيل واليسع ويونس وروطان وكلنا فضنا على عيمين بس كم دولا؟ ثمانية عشر سداء ثمانية عشر طيب من بقي؟ آدم آدم نبي ولس قرصه شعيب وصالح فعلي. هود. فعلي. هود ومحمد فعلي. دريس موجود لا, لا, uh? atyze, mm. uh? M? Adris? Onko se? Onko? Onko? Onko se? Onko? Onko?